الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قوله وترك المراء والجدال في الدين نكواش أوبيش نوشنداني نمجدالك كذيني قد كم سنجي أحمد رحمه الله قد كم سنجي أصول السنة قال وترق المراء والجدال في الدين نكواش مراء يعني مخنداني نمبيشي نمجدال قد يقول الشيخ العبد حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة طريقة أهل السنة والجماعة اتباع الكتاب والسنة جي أهل السنة والجماعة لكفوات قرآننا حديثي والاستسلام والانقياد لنصوصهما قد سلمشا نكفوات نصوص قرآننا حديثي والاستسلام والانقياد لنصوصهما وجسالينشا na kufuata nususi za Qur'ani na Hadithi bi khilafi ghairihim kinyume cha wasi ku al-sunnati wal-jamaa'a mimman ya'awwalu 'ala al-'uqul katika watu ambao wanategemea akili zao wayattahimun nuqula hizi za na Hadithi na kwa Ili waivuji haki kwa batili hiyo Wengineo Ambao si alu sunnati wal Wanategemea akili zao Wanawacha nukuu hizi za Qur'ani za Allah Na hadithi za mtume sallahu wa sallam Na wanafanya mjadala kwa batili Ili wavunje haki kwa batili yao Kala wakadjaatil adilatu Mina ilkitabi wa sunna, Fitta hadhiri min dhalik dalili katika Qur'ani na hadithi وتحذرشا هيلو قال الله عز وجل الا الذين يمارون في في ضلال بعيد فهموني وان ولي وان يفني عبشاني ketika قيامه واكو ketika الذين يمارون في الساعه في ضلال بعيد فهموني ولي وان يفني عشنداني واكو كاتكاو بوتيبو ليومبالي وقال تعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق وانا فني مجادله يا باطل الي ويفنج حقي بباطل ياو وقال ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق وانا جادلي وقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد هناك تكوات ونباو ونجديلي والله بغير علم بلا يوجوزي واتي ويتبع كل شيطان مريد نو نمفوت كل شيطان منك وكمبالي وقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم Wala hudan, wala kitabi munir. Kuna katika watu, wanyo jadili, katika masala ya Allah, bila ya ilmu yoyote wala muongozo wote wala kitabu chenye kutia nuru, yani Qur'ani. kwa jadala ya batil, mtu anajadili kwa batil, ili aifunji haki, aifunji haki kwa batili yake, ni jambula haramu. Idhan watarkul mirai, wal jidali fi الدين. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم قال الحافظ في شرحه أي الشديد اللدد الكثير الخصومة كتكوات ومو أضان وتكيسان نهو يومت أدوي مقوة na mwenye kuhasimiana sana mwenye kugombana sana inna abghadhar rijali lillahi katika watu anowachukia sana allah aladul khasim ni adui mkubwa mwenye kukithirisha kusuma ugomvi na wenzake katika masala haya dini Wadhakara fi anna almurada bihi Alkaafiru au man khasam bibatilin batilin minal muslimin akataja alhafidh ابن حجر قب موراد وهو الالد الخصم نكافري او من يكفني خصومة من يجادل أنا pia كتika وإسلامه بيا أنا ينجي يا كتika هي الالد الخصم أيضا نكافري أو نمسلم لكن أنا فني مخاصم أنا مجادل قباطل سق حقي إن أبغض الرجال إلى الله الالد الخصم Wa kala sallallahu alaihi sallam Maa valla kawmun baada hudan kanu alaihi Illa uutu ljadal Hawa kupotea watu baada ya muongozo Waliukua nao Ispukua walipewa jidal Mijadala Ma Balla kawmun baada hudan kanu alaihi Illa utul Jadal. Hawa kupotea watu baada ya muongozo Waliukua nao إسقوا ولبيوا jadal جدال ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدالا حكوا كويل زيها يو إسقواكم جدالا بلهم قوم خصيمون بل هؤلاء نوatu ويني خصما ويني كفانا ما بياو وقالوا أآليةنا خير أمه ما ضربوه لك إلا جدلا والاسماء المكافري كوني وعوغويتو ni bora au ni yee muhammad ndio bora ma dharabuhu laka illa jadala hakukwambia hayo isipokuwa kwa sababu ya mijadala tu ya batil bal hum qaumun hasimun raahu at-tilmi thu wa qala An Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala hajjaratu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yawman wa Allah sallallahu alayhi sallam siku moja hajjaratu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa Allah sallallahu sallam Kala fasamia asuata rajulaini Khtalafaa fi aya Akaskia Mtume akaskia sauti za watu wawili Waliyo tufautiana katika aya Fakharaja aleina Rasulullahi sallallahu wa sallam Akatoka Mtume wa Allah sallallahu wa sallam Yu'orafu fi wajhihi ilhazab Kujulikana katika wake Ili kukasirika akikasirika mtume anajulikana katika usuake Wa mtum akawambia inna ma hala kamkana na kablakum, biixtila fihim filkitbu, hak waliangamia wali kabla kablaenu kwa sababu ya ikhtilafu yao katika kitabu, innama hala kamkana na kablakum, biixtila fihim filkitbu, hakika hapana vingine waliangamia kabla kablaenu kwa sababu ya ikhtilafu yao. نطفوت زاو كت كفتا كتابو شاو. وراء ابن ماجا عن جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعلم العلم لتباه به العلماء. مسجفون ليش علمه؟ ودليلي كوجي فخاري شنايو و لا تعلم العلم لتباه به العلماء. مسجفون ليش علمه؟ مسيسوم علمه؟ kwania ya kujifaharisha na maulama kwamba na nyinyi mwe maulama ili mjifaharishe kwa watu kwa nyinyi mnajua kama wanavyojua maulama wala timaru bihi sufaha wala msijifundishe ilmu ili mbishane na watu wajinga wala takhayyaru bihi majlis wala msihitari na mkajifanya bora katika majalis kwa hiyo sama man fa'ala dhalika fannar anifanya hivyo moto moto ni wake yani kasoma ilmu siku ajili ya allah Kwa ajili ajifakharishe pamoja na maulama e, Kwa ajili awashinde na kubishana na kushindana na watu wajinga Na kwa ajili awebora katika vikao Yewe awe ndiyo bora ameekwa kika bora Sio yake kusoma ilmu kwa ajili ya Allah Na kwa ajili ya kufundisha umma Ye yake ni, ni kwamba awe ni mwana kama wana watuoni Ajifakharishe nae na ili awashinde wale wajinga هينيهين بايا سينيه لله قال ابن عبد العز الحنفي في شرح قول الطحاوي صفحة 27 بعد الأربعمائة ولا نماري في دين الله ولا هتشداني كتكدني يا الله قال معناه لا نخاصم أهل الحق هتقمان نوت وحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم wa kuwapa shubaha za watu wa bid'a dhidi yao dhidi ya hawa watu wa haki hatushindani na kugombana na watu wa haki bilqa'i shubahati ahli alahwa'i alayhim wa kuzikia shubaha za watu wa kwa maulamaa watu wa kwa ajili ya kutaka nao وميلهم نكوپوتوشا مولاما هاو لانه في معنى الدعاء الى الباطل وتلبيس الحق وافساد دين الاسلام سبه hilo liko katika الباطل ya duaa ila al-bathil kulingania kwenye batil na kuibabisha na kuitatiza hadhi hilo la kubishana na watu wa haki na kujaribu kuwapotosha na kuwatia shubha watu wa haki shubha za watu wa bid'a lianahu fi ma'na ad-du'a ila al-batil hilo liko katika maana ya kulingania batil wa talbisi na kuitatiza wa na ya uislamu yote hiyo kujadili kwa na kuleta shubha yote hiyo ni yake ni hiyo watu wanalingania batil na kuwatatizia watu haki na kuharibu dini hii wa mntariqa ahli zayghi aljidalu bilbatil katika njia za watu upotoka na watu wapotevu ni mijadala ya batil ma tashaba Mina alquran na kufuata zile zilizotatiza katika aya za quran بخلاف طريقة أهل الحق كنومة تنجية واتوى الذين يؤمنون بالمحكم والمتشابه ويردون المتشابه إلى المحكم كنومة تنجية واتوى حق ونأمين محكم ومتشابه هذا آية أنبازو هزي تتيزي وآية أنبازو زي نتتيزي لكن ويردون المتشابه إلى المحكم ونريجيش هزي نزتاتيزة كني زيلي محكم أمبازو هزي تاتيزي حواتكوه متشابه بالي ونزريجيش كني محكم حلف ونقوات هزيلي محكم أمبازو هزي تتيزي. قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب wa ukharu mutashabihat yeye allah ji ambaye amkutirimshia kitabu qurani katika Kur'ani hii kuna aya muhkamat ambazo Zikowazi hazina maana mbili wala maana tatu ni aya ziko wazi hazitatizi unna ummul kitab aya hizo ndio asli ya qurani Asli ya qurani ni kwamba aya zake ni muhkama ziko hazitatizi wa ukharu mutashabihat na kuna nyingine zinatatiza ambazo ndio kidogo Faamma alladhina fi qulubihim Ama wale ambao katika nyoyo zao kuna zaykh kuna kupotoka wakaacha hadith fayattabi'una ma tashabaha minhu wao wanafuata zile zinazotatiza katika kitabu katika qur'ani ibtigha alfitnah wa atawili kwa ajili ya kutaka fitna nakutaka kuzifanyia tawil aya hizo zinazotatiza wama ya'lamu tawilahu illa Allah hakuna anejua tawili yake na tafsiri aya hizo isipokuwa Allah wama ya'lamu tawilahu illa Allah hakuna anejua tafsiri aya hizo mutashabihat Kullu minne indi rabbina. Wali wali na kukita katika ilmu. wao anasema kitabu. Yote hizo zinatoka kwa mwona wetu. Hizo muhkama na hizo mutashabihat. Zote zinatoka kwa mola wetu. Zote tunaziamini sisi. Walrasikuna fila ilmi yakulun. Aman nabihi. Kullu minne indi rabbina. Wali weni kuthubutu katika ilmu. Wali ukita katika ilmu. Wanasema sisi tumiamini kitabu, tumiamini kur'ani Ullummini indi rabbina Kila moja katika kur'ani inatoka kwa mola wetu Wama yadhakaru illa ulul albab Wala walikumbuki hilo isipokuwa wenye akili Rabbana la tuziakulubana E mula wetu usizipotoshe nyo zetu Baada itha baada ya kutuongoza وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً نُّطِعْ رَحْمَةً مِّنْكَ أَنتَ الْوَهَّابُ وَوِى نِمْيِ وَقُطُوا رَحْمَةَكَ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات الآية أكيس من فك مشواك فقال إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرواهم وكوونا ولونا فواتيز أعزنا زت تيزك ككرواني هونجيو عليو وتجاء الله ككآيهيو أقسم فأما الذين في قلوبهم زيغ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ وَيَهَاوُنْ جَوَالُه وَتَجَأَلَ الله فَحَذَرُوهُمْ وَتَهَذَرِينِ هَاو وَفِي سُنَنِ الدَّارِمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ قَالَ لا تُجَالِسُوا أَصْحَابَ الْخُصُومَاتِ فَإِنَّهُمُ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِ الله مسكين نواتوها وخصومات وانو فانيا وقوم في كتكة مساله الدين وانهاؤن جوا وانو انغليا كتكة الله لا تجالس أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله هؤن جوا وانو انغليا كتكة آية الله نخوزي بتشامناك وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقول في حديث غيره قو هو ها ونجو وانويليا ketika ayza Allah وكذبدلش معناها yake مسكاءه وفي جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر عمالك قال المراء يقص القلب ويورث الضغن مراء ubishi ubishi انه يفني yukassi kalba, ubishi unafanya moyo uwe mgumu hau ilaini kukubali haki unakuwa moyo ni mgumu unakata haki wa yuri thudhigna na unasababisha chuki almirao yu, yukassi lkalba wa yuri thudhigna ubishi na ushindani unafanya moyo uwe mgumu unafanya moyo mgumu haukubali haki wa yuri thudhigna na unasababisha chuki وقال عمر بن عبد العزيز كما في جامع بيان العلم وفضله من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر تناقلا من يكويفان يا دنيا كي نلنقل خصومات ما بيوقوم فينا وبشي أنا كثيريسة تنقل كجورا جورا من جعل دينه غرض غرضا للخصومات من يكويفان يا دنيا كي نغرض نلنقل خصومات وقوم فينا قبتشانا akthar atanqal huyu kithirisha kugura mayo uko hapa mara hapa anakwenda kugombana mara kule kwa hiyo mambo ya mijadala mambo ya kusumati katika dini si katika misingi ya alsunnati waljamaa wa tarkul waljidali fiddin, ni limsingi katika misingi ya alsunnati waljamaa wa almujadala tu billati hiya ahsan Ama kwa njia iliyo nzuri zaidi li lhaki. Kwa ajili ya kuidhirisha hatti. Waraddi lbatil na kukata batil. Fadhalika hakkun. Hiyo ni hak. Mjadala ulio kwanjia nzuri. Mtu anakuja anataka kubainishiwa wa haki. Ye hajui haki anajua batil tu. Anataka kubainishiwa wa haki. Huyo anabainishi wa haki kwanjia nzuri tu. Hiyo ni hak. وقد أمر الله به نهي الاضامل يامرشا في قوله ودعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن لنگانيا كُن نْجيا مولا وكو حكمه وموعظه مزوري وجادلي كنجيا اليلو نزوري زيد بلا وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب illa billati hiya ahsan msijadiliana na ahlul kitabi mayahudduna manasara ispokua kwa nji nzuri zaidi illa alladhina dhalamu minum ispokuwa wale walio zulumu katika wao kwa ya haki ipo inaruhusiwa kwa mtu ambaye hataki kushindana hataki kusuma hataki ubishi anataka kujua haki huyu unafanya naye mjadala kwa nzuri tu لكن إلّا ما الجدالا يبارباراني نكشندنا تمشيندا هي تكذب كذبوا الإسلام. وقد عقد ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله بابا صفحة 92 إلى 99 لما تكره فيه المناورة. باب لما تكره فيه المناورة والجدال والمراء Akarika huu nimlangu wa ile hali yambayo huchukiwa hiyo mijadala naubishi katikadini. Wababan akarika mlagu mungine min 99 ila miya wa thamania liithbati ilmunadara walmujadala wa ikamati ilhujja. Akarika mlagu mungine wa kuthibitisha mamuhaa ya minadala na mijadala na kusmamisha hujja. Aura da fiha minan nususi Wal athari fi thalika Aka katika milango hiyo yotimili Aura da fihima jumleta minan nususi Wal athari fi sehemu katika nususi za Qur'ani na sunna Na athari katika masala hayo kwamba ile mijadala Ili, ili ubishi na kushindana Ili haitakiwi Ama mijadala ya haki Ina takiwa kwa ajili ya kubainisha haki Na kuzuhia bati Koi unamuangalia yule mtu wali kuja Ataka kujua haki Au ataka ushindi na kushindana tuu Kauluhu wa maa ahdathahu lmuhdithun Na kuwata mambo yaliozushwa na wazushi kuacha waliu yazusha wazushi Ni katika misi ya waljamaa ترك ما أحدثه المحدثون قواتا مانبوانبايو وزوش وميازوش قواتا هايو قال لما بيّن ابن أبي زيد رحمه الله أن طريقة أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح واقتفاء آثار آثارهم والاستغفار لهم ألف تادي ألف بينيشة ابن أبي زيد الله ومبنجية ياهل السنة والجماعة نكوفوات ويمة واليوبيتة واقتفاء آثارهم نكوفوات آثار زاو والاستغفار لهم نكوفو بمغفرة وترك المراء والجدال في الدين نكوفوات مامو يكشندانا نوبيشنا مجدالا كتكديني عقب ذلك ببيان أن طريقتهم ترك ما أحدثه المحدثون aka akatoa aka ta'thib akaishiliza kwa kuwekawazi wazi kwamba njia yao ahli sunna wal jamaa ni kuyawacha mambo ambayo wameyazusha wazushi aibtida'ul mubtadi'una fi dini llah wameyazusha wazushi katika dini ya allah kuyawacha hayo mambo ya uzushi waqad ja'at fil kitab wa sunna wa athari as-salafis salih في التحذير من البدع والمحدثات wal muhdathat zimekuja dalili nyingi katika qur'ani na hadithi na athar za watu wema waliopita kutahadharisha na mambo haya ya uzushi bid'a wal muhdathat na mambo yaliyozushwa adham ya sallam aka mambo haya قال الله عز وجل وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ايه ambayo adha mitaadharisha uzushi ni aya hii adha liposema wa anna hadha yangu Fatafarraka bikum sabili, Zika kufarikisheni na hii njia yake Mujahida kifasiri hizi subul Msifuate hizi nykala al bidha wa shubuhat Msifuate njia hiza bidha na shubuhat Zita kufarikisheni Msifuate njia hili onyoka Thalikum wassakum bih Laallakum tatakun Hilo nini anakusieni Allah Ili mpatekua natakua Wakala ittabiu maunzi laileikum mirrabikum Fuateni yali yali oteremishwa kwenu kutokaana mula wenu Wala tatabiu minduni awliya Wala msifuate badali ya hayo Mkafuata wapenzi Mkafuata ma wapenzi maneno ya watu mkaacha maelekezo Na mafundisho ya Allah Mli katika Kur'ani na sunna Halila mata na karun ni wachache ambao ni uchache kukumbuka kwenu na kupata mawa Hini moja tu katika aja za kurani zinazo tahadharisha kama ulifasiri hawa salafu. Wala tatabiu subul ailbida wa shubuhati. Msifuate subul yaninjiya hizi za uzushi na mabu ya shubuhat. Kama hadithi Abdillahi Masood, Ali mtume li tupigi ya mstari uli Akasema Haka sema, hii Allah. Mstari huu uli onyoka huu, hatha siratu Allah. Hii Allah. Halifusema kuwa tuifuate. Haka halafu akapiga mistari mingine kulia na kushoto akisema hadhi turuq wa ala ra'si kulli tariqin shaytanun yad'u ilayhi njia hizi za kulia na kushoto katika kila njia moja kuna shaitani anailingania watu waifuate hiyo wawache njia hii ilionyoka ndio hizo bid'a na shubuhati Wakala sallallahu alayhi wasallam fi alhadith almuttafaqi ala sihhatihi an 'aishata wa anha man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu mwenye kuzusha katika dini yetu hii jambo ambalo halipo jambo hilo linakataliwa halikubaliwi wa fi lafdhi muslimin man amila amalan leisa alayhi amruna fahuwa raddun mwenye kufanya amal si mwenye kuzusha peke yake ile lafdhi la kwanza man ahdatha ni ule mwenye kuzusha uzushi Katika dini hii, uzushi wake huo nakataliwa hukubaliwi Lafdi la sahihi muslim, lalimami muslim, manaamila mwenye kufanya amali ambayo haipo katika dini yetu, amali hiyo pia haikubaliwi nakataliwa Kuyo anezusha na anefanya uzushi, yoti haya ni mambo ya haramu katika dini hii أي كواظي، حدثي كواظي، إنك تذا وظشي، لكنه بعده وظشي بلا كدالي أعز الله، بلا كدالي حدث زمتو مسلا الله ولي وسلم، وقال صلى الله ولي وسلم في آخر حديث لأربال بن سارية، وقد مر ذكره في الفائدة الأولى، زمتو مسلا صلى الله ولي وسلم، مشو حدث لأربال بن سارية، نايم بيتاي بشتاج وكونيما، كت كفايدة قال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور تهذريني نهاية ماموينك وزوشوة فإن كل محدثة بدع ونكلا للزوشوة نبدعة وكل بدعة ضلالة نكلا وزوش كلا بدعة نوبوتين ومر أيضا حديث جابر في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة كان هذا يفيد الدوام كان يقول في خطبة الجمعة ألقوا كسيما خطبة الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله بوريا مزنغمزو نكتاب تألا وخير الهدي هدي محمد نبوريا موانغوزو نموانغوزو محمد wa sharral umuri muhdathatuha mambo ya shari ni mambo haya yaliyozushwa wa kullu bid'atin dalala na kila uzushi ni Wamarra wa marra aidan fi akhir tawil. an anasin. famar raghiba an sunnati falesa minni mwenye kuchukia sunna zangu si katika mimi famar an sunnati minni mwenye kuzichukia sunna zangu Huu sika mimi na mtu wabidaa lazima atatukia sunna. Mtu wabidaa lazima atatukia sunna kwa sababu wanafanya bidaa. Aza Amerika hivyo hii ni sunna tulahi fi khalqi. Hayuwezi mzushi halafu wanapenda sunna. haiwezekani. kani. Wazushi watu wanatukia, wanatukia sunna wanapenda bida, Kama vile watuwa sunna wanavutukia bidaa. Na wao watu wa bidaa wanavutukia sunna wa kubali wakatai lakini ndio hivyo ndio hivyo sunnatullah fi khalqi ukipenda sunna utachukia bid'a na ukipenda bid'a utachukia sunna Wakala sallallahu alayhi wasallam inna allaha hajaba tawbata an kulli sahib bid'a hatta yad'a bid'atahu adha toba kwa kila mtu wa bid'a mpaka aweche bid'a zake Inna allaha hajaba taubata An kulli sahib bidhaa Hatta yadaa bidhaatahu Atha amezuia toba Kwa kila wa bidhaa Mpaka awache uzushi waki Akiwacha bidhaa aba Atha anamuafikisha kutubia Lakini asipu wacha Anazuia toba kwaki Anaona kumba katika sunna Ile bidhaa zake anozifanya Wanaona ni sunna Na hizi sunna wanaona ni bidha. Inna allaha hajaba tauba عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته قال المنذري رواه الترباراني وإسناده حسن كما في الترغيب والترهيب المجلد الأول صفحة 65 وصحاه الألباني في صحيح ترغيب رقم 52 قال وبر في الفقرة الأولى من فقرات هذا الشرح حديث قصة الصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد. ام بيتة كتكة فقرة يمزو كتكة فقرات حديث اللي وأضحية قبل صلاة عيد. ام حديث قصة الصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد. Mepita hadithi ya kisa cha sahabi aliyechinja udhiya wake mbuzi yule anayechinjwa katika idil alha alimchinja kabla ya salaidi wakati wakati wa kuchinja ni baada sala idhi ikimalizika sala hapo wakati muafaka wa kuchinja wa kuchinja huyo mbuzi wa udhiya au ngombe Koyoye hiyo alichinja kabla salaati Wakala lahu sallallahu ala wasallam shaatu ka shaatu lahmin buzi wako huyo ni mbuzi wa nyama tu haisabii kama ni umemchinja katika sio wakati wake shaatu ka shaatu lahmin buzi wako ni mbuzi wa nyama tu Kuhonesha kwamba jambo la jambo ambalo haliku hali katika dini huwezi ukalifanya likakubalika Huu ni ushahidi wa kwamba Huu alichinja mbuzi Siku hile Lakini wakati wake sio Halikubaliwi jambo lake hili Hagisabii kwamba hamechinja ulhia Sabu ameleta jambo ambalo silo katika dini Hii ni wakati tu amewacha wakati tu wakatinja kabla laidi je jambo lilozushu ambalo halipo kabisa katika dini ألا وأثر ابن مسعود رضي الله عنه الذي أنكر فيه على الذين يسبحون بالحصى. دليل نجينا نأثر ابن مسعود رضي الله عنه عماء علي وكتازة ولونو فن التسبيح قفيديو. يسبحون بالحصى ولونو فن التسبيح قفيديو ون يسبو سبحان الله سبحان الله hala imewekwa watu wanaisabu wana tasbihat kwa vijiwe Wakala akawaambia nisi mohesabu kwa vijewe isi tasbihat na tahmidat fauddu sayiatikum hisabuni pia madhambi yenu waminun dhaminun alla amin min hasanatikum shay'a mimi nadhamini kwamba hakitapotea chochote katika thawabu zenu chochote potea mmefahamu walikuwa wana hisabu tasbih kwa vijwi subhanallah vijwi na misogezo subhanallah alhamdulillah jambo ambalo ni bid'a sasa lo ibnu saudi akawa kataza jambo hilo akamwambia mwa hisabu nyinyi mwa thawabu hizo hiyo subhanallah mwa thawabu zenu kwa vijwi basi isabuni pia madambienu. yenu ya hisabuni pia madhambi yenu mnaoyafanya fa ana alla yadhi'a min hasanatikum shay'a mimma damini. kwamba hakita potia chochote katika hizo thawabu zenu mna hisabu wa kataza la bid'a la tasbihat na tahmidat na tahlilat vijiwe ni jambo la uzushi tuma ilikuwa kuhesabu kwa vidyo vile yake hadith ya abdullah ibn amr sallallahu alayhi wasallam yaqidu tasbiha biyaminihi yaqidu at Biyamini, hakata, subhanallah, subhanallah Pia si hivi, eh, si hivi Naam, hisabu zina, zina, zina, zina, zina kubalika Lakini, sunna ni akli, hii ndiyo akli Hona, hii ndiyo akli Kufunga kithole na kufungua, hii ndiyo akli Sio hivi, tina hii, watu wanafaya Kama kompyuta taali, ashamaliza mia Kuyo, hii ndiyo hindio hii sunna إليه نادل إليه، فموجا نكما هي نعم هي سابيكا، هي سابونا كوندا، لكن يسير السنة كوفانياه يفي، سنة كوفونجا تعقيب مهي قالوا في كتاب السنة لمحمد بن نسي المروزي ثمانية اثنين وثمانين عن عبد الله بن عمر قال kullu bid'atin dhalalah wa iraa'a nasu hasana. kila uzushi ni hata watu wakiuona uzushi huo ni mzuri ibn umar akifasiri hadithi hii ya mtume wa kullu bid'atin dhalalah Kala kullu bid'atin dhalalah wa a an-nasu hasana tasawani masahaba Jio ambao wamemfahamu mtume swalla katika maneno yake wamefahamishwa ai na hadithi kutokana na ulimu wa mtume naye nafasiri hivi leo atakuja watu wasema a a sio kullu bid'atin dhalalatu tusikilize masahaba kwa kullu bid'atin wa iraa an nasu hasana kila uzushi ni upotevu hata watu wakiuona ni mzuri uzushi huo bado ni upotevu vile vile وذكر الشاطبي في, الاحت... في الاعتصام المجلد الأول صفحة ثمانية أن ابن الماجشون قال سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بذعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة أن يزوشك تكوي إسلام أزوشي هلفو كونا نمزوري هو أم دايكم محمد أم فني خيانك تكويون هو يعلن فناءه، أكتموا أوزشي نمزوري، هو أنادىكم مع محمد صلى الله عليه وسلم، أمل فناء خيانا كاتكوا جمبيو الله حاجة في كيشة نمزوري جمبيو الله نخائب، لأن الر لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، لاون مكمل سين دنيانو، فما لم يكن يوما إذن Alaa yakunu liyau madina Jambu ambalo halikuwa siku hiyo ni dini Haliwezi likawa leo ni dini Jambu ambalo halikuwa wakati wa mtume ni dini Sasa hivi hizi, haliwezi kuwa ni dini ilo si dini ni uzushi Dini imesha kamilika Ibada zimekamilika Hakuna mtu haliteja mujingine Asemi hili ni ibada tulifanya Mbona mtume hakulifikisha ilo? Sasa ni mtume yu unawahi ناني كأحوى حن، ما كوتوا إنجزي، كاتكاديني، ما أبوا أبى يوم تومي مني هاجي لزيا، يوم تومي أبى أمه بوى حن، ويني كأحوى حن، فما لم يكن يوما دينا فلا يكون اليوم دينا، وفي حيلة الأولياء لابن عيم المجلد العاشر صفحة أربعة بعد المئتين، قال أبو عثمان النيسابوري. Man ammara sunnata ala nafsihi kawlan wa fiilan bil hikma Waman ammara alhawa ala nafsihi kawlan wa fiilan bil bidah. Mwenye kuiweka sunna mele Mwenye kuiweka sunnan jio amiri wake amiri wa nafsiyake Man ammara sunnata ala nafsi. Mwenye kuifanya sunna jiu kiongozi wa yake kawlan wa Kwa manenuna vitendo نتقبل حكمة هو يتتمع حكمة ومن أمر الهوى على نفسي من يكوئك ينجز واقن الهوى ذا نفسياً قولاً وفعلاً نتقبل هو يتتمع بدعة وزوش وقال سهل بن عبد الله التستري كما في فتح الباري المجلد الثالث عشر صفحة 90 بعد المئتين ما أحدث أحد في العلم شيئاً إلا سئلة عنه يوم القيامة فإن وافق السنة سلم وإلا فلا يؤيث من قزوشا كتك علم جامبولولو اسبقوا أتوليزوا حقنا يؤيث ما أحدث قوم حقنا يؤيث ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئلة عنه يوم القيامة حقنا يؤيث أليزوشا كتك علم هي الدين جنب دي لولته إسحقو أتاولزي وسقيا قياما جبوا هيلو للزوشة فانوافق السنة لكي وافق السنة سليمة تسلمي عذاب وإلا إِنِّي خالفُ سُنَّةَ فلا حتى سليمي عذاب وأتاذي بي وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله المجلد الثاني صفحة 95 أجمع أهل الفقه والآثار fi jami'il amsar anna ahl al-kalam ahlu bid'a wa zaygh wa watu al-ilm ya fiqhi na athar wa hadithi katika miji yote kwamba ahlul kalam watu hao no wanowazingatia akili ni watu wa bid'a ni watu wa kupotoka watu no wanaacha nususi za qur'ani na sunna wakazingatia na kutegemea akili zao ju'alul kalam hawa ni watu wa bid'a na ni watu waliopotoka Wala yuaduna inda ljamii fi jamii amsar, Fi tabakati ulama. Wala hawa zingati hawa Kwa woti katika watu wa migiyoti yote zingati hawa ni katika tabaka za maulama. Si maulamaa hawa Watu wano akili Watu wa falsafa ambao wanaangalia akili zao Wakawacha nususi za Quran na hadithi Hwa la yuaduna fi tabakati l-ulama hawaisabiki hawa na kuzingatiwa katika tabaka za maulama wa malulamau ahalul ahlul athari wattafaqahu fid din isipokuwa maulama hakuna vingine maulama ni watu wa hadithi na watu wa ilmu ya fiqh katika dhini wayatafadhaluna fihi bil itqani walmeis, wanazidiana مولمان هوا وحديث نفقي ونزديان بالإتقان كتككفني بزوري نسفزا وتفاو التفاوتي ونزديان وما أحسن ما قاله الإمام ابن الإمام عبد الله بن يبي داود في مطلع منذومته الحائية قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى Wala takubiha aiya la alla kaflihu. Wadinmbi kitaabilillahi wasla lati ata taar ras suul lillahi tanju watarbahu. Tammasak bihablilah shikamana na kamba ya Allah wat tabi il muongozo wa hapi wala takha haiian wala usiwe mzushi la alla pengine utafaulu usipokuwa mzushi. ودين بِكِتَابِ اللَّهِ وَالسُّنَنِ الَّتِي فُوَاتَ كتاب الله والسنه اممما ازا الرسول الله jimekuja kutoka kwa mtume wa Allah tanju watarbahu utasalimika na adhabu na utafaidika قال ومن اعظم ما احدثه ما زعمه أحد النوابت في هذا العصر الذي مر ذكر ذكره في بحث الحوض والصحابة اسما ketika jambo kubwa ambalo wamelizusha ha wazushi wabtadaahu al mubtadi'un wa kalizusha wazushi ni alvidai moja wa vikundi katika zama hizi alladhi marra dhikruhu ambapo umepita kutajwa kwake katika bahthi mbili na من أن السحبة الشرعية مقصورة على المهاجرين والأنصار قبل الحديبية. يقول الحسن المالكي. يقول الحسن المالكي على داعي قام بأصحاب و كشريه ونفبوش وقائل مهاجرين أنصار قبل سلح الحديبية بكيك. واليوكود بعد ها هو هواي سبيك من مسحابة و كشريه لمسحابة و أعظم ما أحدثه المحدثون وأن كل من أسلم وهاجر بعد الحديبية أو لم يهاجر مما لقي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من أصحابه أنا دايقوا كلا صحابي اليسلم ناك همية مدينة بعد الحديبية بعد سلح الحديبية أو هج همية مدينة كتك وليو كتانا نمتمها السلم كوامبا هو يسي كتك مصحابا واكي وأن صحبتهم كصحبة المنافقين والكفار أنا دايك وما أسهبوا هاو كمتمة لكاما أسهبوا ونافقنا مكفيري وفي مقدم مقدمتهم العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كي هنغزوا هاو عباو ونجوا هاو عباو والسلم بعد الحديبية ni ammiyaki mtume al-abbas ibn abd al-muttalib wake abdullah ibn abbas Allahu anhuma wa hiya bid'atun dalala kauli yake hiyo madai hayo ni uzushi mpotofu lam yusbak ilaiha khilal al-qurun al-madiya uzushi ambao haujatanguliwa katika karne zile zilizopita ni mzushi hasan maliki anadai hivyo cha masahaba Yasahabi نمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة هيدو تعرف في مولموت يا صحابي نياليه كتانا متمس السلم أكمواميني متمس السلم أكافجو يو إسلام حتى كما إليه جي أكاتي ردة لكني أكافجو إسلام بعدو أنا يسابيكني صحابي حسو أنا دايك ومبا أصحابي نيولي عليه سلم قبل أصحابي سلح الحديبية أكامية مدينة قبل صلح الحديبية وليقجب آداء حتى كما وليكتانمتومي وكمواميني وكفجه إسلام هؤلاء الصحابة هو جوزش كبوة الليوزش هو الحسن المالكي قال وفي المثل كم ترك الأول للآخر وفي المثل كم ترك الأول للآخر wangapi amewacha wa mwanzo kwa hao wa mwisho fakam tarakal awwal min al mubtadi'a lil minum. wangapi amewacha yuli wa mwanzo katika mubtadi'a kwa wale wengine wa mwisho katika wao faqad tarakahu hadi al bid'a hu yamwachi uzushi huu fadh farabia wa akapata, akapata uzushi huo ni juu yake dhambi za uzushi huu awzari auzari manibtuli yabihami biha minbaadihi. Na mfano wa madhambi ya wali, wali baada yake. Kama kuna watu walimfuata wa Hassanul Maliki katika uh, uzushi wake huu. Madhambi yake pia anayapata huu alimfuata limfuata na huu ya ambaye amianzisha uzushi huu al Hassanul Maliki. Na shikhe hada shikhe labad amemrudi huu katika risala yake ile. يا قوسيف مصاحبا نكونشة تعريف يا كما اللي في لزا وقد ختم ابن أبي زيد رحمه الله مقدمة رسالته بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه ختمش ابن أبي زيد رحمه الله رسالاته مقدمة رسالته. بالصلاة والسلام البسمة وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وذواد وذريته وسلم تسليما كثيرة أما إشليز ابن بزيد رحمه الله مقدم رسالتك بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي طريقة متبعة سلكها بعض المؤلفين هي من جينو وميفوّطا نجهيا هي بعضا من واتونجيو كتابو فختموا اللهم الفاتحين والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكملزيا كتابو دياو لوو vitunga قصلا وسلاما الله, صلى الله عليه وسلم وكان الفراغ من تاليف هذا الشرح في صباح الخميس الموافق للثاني 38 من, من شهر جمادى الأولى من عام ثلاثة بعد الأربعمائة وألف من الهجرة والحمد لله أولا وآخرا على نعمه الظاهر والباطنة وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين